ومن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ سَأَمُلَ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يوحى إِلَيَّ أَنَّمَا إله واحد. أنما إلهكم إله واحد. فاستقيموا إليه واصفروا. ووير للمسرِكين الذين لا بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أن دا دا رب العالمين وجعل فيها رواية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء قال لها وان اضطتي يا طوعا او كرها قال تاسينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فَإِنَّ بِمَا أَسْلَفْتُمْ بِهِ كافرون فَأَمَّا عَدُوُّ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وتانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحساك عذاب الفزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب كان يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ينزعون حتى عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو قلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جودكم ولكن ظننتم ولكن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 فإن يغفروا فالنار مسوى لهم وإن يستعفروا فما هم من المعتبين وقيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في فِي قد قَدْ من قبلهم من الهن وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانوا خاترين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن ولقوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أحداء الله النار لهم فيها دار القلب جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَبِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَدِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ سُبْحَرُونَ ما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا وَلَا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تقافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي أنتم تعودون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشاءون.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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما لقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزء فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 فَإِنِ اسْتَقَرَّكَ الَّذِينَ عند رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بالليل وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ الْأَرْضَ انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحي الموتى انه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يفتون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة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 بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حسيب حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمَنُوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقضوا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الهتاب فاختلت فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما رب ك الظلام من العبيد يرد علم وما تخرج من تمرات من اثنامها وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذننا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإماذه الشر فيؤث طنط ولئن أذقناه رحمة منا منبع صرّى مسّه لا يقول وما أظن الساعة قائمته ولأروجت إلى ربي إن لي عنده فَلَمْ الذين كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا عذاب تَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ على وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أعرض بجانبه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 هُمْ فِي مِذَّةٍ مِنْ نِقَائِرِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بكل شَيْءٍ